النشرة الإخبارية. الإخبارية. ما ضن جهاد المؤمنين مطولاً؟ ما ضن برغمه فيكم ما عطلاً؟ حتى القيامة لن كل ونكسلاً. نرعى الأمانة نستطيب المنهلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس السابع من ذي الحجة. لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين 42 هالك ومصاب من الرافضة المشركين بتفجير سلسلة عبوات ناسفة في بغداد أكثر من 20 هالك ومصاب من القوات الأفغانية المرتدة بكمين نصبه لهم جنود الخلافة في كابل هلك وجرح من البكك المرتدين بتفجير آلية مفخخة وعبوات ناسفة في البركة والخير مقتل وجرح ستة عناصر من الجيش الباكستاني المرتد بينهم ضابط في منطقة باجور إيجنسي قتل وجرح من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على حاجز لهم في برنو البداية من ولاية العراق من بغداد 42 هالك ومصاب من رافضة المشركين بتفجير سلسلة عبوات ناسفة في بغداد بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكنت المفارز الأمنية لجند الخلافة أمس من زرع ثلاث عبوات ناسفة في تجمعات للرافضة المشركين في منطقتي البلديات وبغداد الجديدة وتفجيرها عليهم ما أدى لهلاك وإصابة 22 رافضية كما تمكن جنود الخلافة أمس من استهداف حفلتين تقل رافضة مشركين في منطقتي الشعب وحي التراث بتفجير ثلاث عبوات ناسفة ما أدى لإعطابهما وهلاك وإصابة 20 رافضية ولله الحمد والمنه. ننتقل إلى ولايات خراسان أكثر من عشرين هالك ومصاب من القوات الأفغانية المرتدة بكمين نصبه لهم جنود الخلافة في كابل بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف نصب جنود الخلافة كمينا للقوات الأفغانية المرتدة حيث استدرجوهم إلى منزل في منطقة بكرام ومنزل آخر في الناحية الخامسة عشر بمدينة كابل وبعد قدوم المرتدين إلى الموقعين اشتبك معهم الانغماسيان صالح الأوزبكي وأبو عمر كابلي تقبلهم الله واستمرت الاشتباكات قرابة ثماني ساعات ما أسفر عن هلاك وإصابة أكثر من عشرين مرتدا من القوات الأفغانية ولله الحمد والمنه وإلى ولاية الشام هلكا وجرحا من البكك المرتدين بتفجير آلية مفخخة وعبوات ناسفة في البركة والخير من البركة بفضل الله تعالى وضمن غزوة للسنزاف استهدف جنود الخلافة آليتين رباعيتي الدفع للبكك المرتدين في شارع الناحية وسط بلدة القحطانية بتفجير آلية مفخخة مركونة ما أدى لإعطابهما وهلاك وإصابة ما يزيد على ثمانية عناصر كانوا على متنهما كما استهدف آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية الرشيدية شمالي الشدادي بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك من كان على متنها واستهدف المجاهدون شاحنة للبكك المرتدين على الطريق الواصل بين بلدتي مركدة والصور بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وفي الخير بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة آلية على متنها قياديين من البكك المرتدين في بلدة ذيبان بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكهما وإعطاب الآلية كما استهدف آلية مدرعة للبكك المرتدين بين بلدتي أصور والبصيرة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وإلى ولاية باكستان مقتل وجرح ستة عناصر من الجيش الباكستاني المرتد بينهم ضابط في منطقة باجور إيجنسي بتوفيق الله وحده وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية للجيش الباكستاني المرتد بمنطقة باجور إيجنسي بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين أحدهما ضابط وإصابة أربعة آخرين كانوا على متنها ولله الحمد وإلى ولاية غرب إفريقية قتل وجرح من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على حاجز لهم في برنو بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف هاجم جنود الخلافة أمس حاجزا للجيش النيجيري المرتد قرب بلدة مونغونو بمنطقة برنو واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر وإحراق آلية واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لاستهداف مواقع الحوثة المشركين بقذائف الهاوي نعيار 120 أسفل جبل جميدة بقيفه وكانت الإصابة مسددة ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين 42 هالك ومصاب من الرافضة المشركين بتفجير سلسلة عبوات ناسفة في بغداد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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن قد جاء القتال مجل جلاد. فتربص حربا ضروسا أطولا, أطولا. الآن قد جاء القتال مجل جلاد. فتربص حربا ضروسا أطولا. الآن قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا ضروسا اقوى الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حزبا بفروسا اطول الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا بفروسا اقوى الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حزبا بفروسا اطول الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا بفروسا اطول